السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كنا وقفنا يوم أمس على المسألة رقم 652 والتي كانت الحاجة داعية فيها إلى النظر في تخريج الحديث فنقرأ المسألة ثم نعيد الكلام مرة الأطراب إذن الله تعالى أفضل معها أفضل ما هذا ما عد في السير سوت بتجلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق أن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء الحديث فقال لا نعلم روا هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق قلت وقد رواه, وقد رواه سعيد بن سليمان النشيطي وسعيد بن هبيرة فقال أبي لا يسقى بالنشيطي وسعيد بن هبيرة شربة من ماء مثلا قال أبو زرعة لا أدري ما هذا الحديث لم يرفعه إلا من حديث عبد الرزاق طيب كنا ذكرنا يوم أمس جنس العلة وقلنا أن جنس العلة هو التفاؤل صحيح وما دام أنه تطرد فإن دائرة السبب يمكن أن تكون ضيقة فما هو سبب العلة بطبيعة الحال بناء على كلام أبي حاتم وأبي زرعة قلنا أن الحديث هناك من صححه، فكما ترون في حاشية أن الترمذي حسنه، وأنه جاء في سلّم الدارقطني أنه قال هذا اسناد صحيح، وقلنا إن الذي نقرأ والحاضر بنحجر عن الدارقطني أنه قال كلهم ثقات، وأزيد على هذا لما نظرت في التخريج يوم أمس أن أذ حبان خاجه في صحيحة. وهذا كان ينبغي أن يضاف في التخريج فما دام بالحبان أخرجه في صحيحه فمعنى ذلك أنه صحح الحديث وكذلك الحاكم أخرجه في المستدرك أيضا مصححا له طيب كان أشكر علينا يوم أنس هذا الحديث مع حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم يكن فتمرات فإن لم يكن حسى حسوات منا وشككنا وقلنا لعل إعلان أبي حاتم أبي زرعة لهذا الحديث بسبب ذاك الحديث ولكن تبين أنه هو هو الحديث ولكن كما قلت لكم إن كتب العلد وكتب الأطراف لا يعول عليها في المتون لأنهم يذكرون المتون متون بتصرف يختصرون وقد يذكرون الحديث بالمعنى وهكذا فهذا أيضا حصل فيه شيء من التصرف لأن المقصود الإشارة إلى متن الحديث وليس المقصود تحقيق اللغة فإذا الحديث هو الحديث المثل ليس فيه إشكال ولكن الإشكال كله يكمن في تفرد جعفر بن سليمان بهذا الحديث وتفرد عبد الرزاق عنه وبعد النظر أيضا في أطوال الأئمة وجدنا أنهم يركزون على تفرد جعفر بن سليمان بهذا الحديث وكما رأينا في الحاشية أن عبد الرزاق توب عن قبل ثلاثة من الرواب ولكنهم كلهم ضعفاء. فمنهم سليمان سعيد بن سليمان النشيطي وسعيد بن هبيرة وعمار بن هبيرة وعمار ابن هارون. وقد وقفت على كلام ابن عدي الذي نقل عندكم في الحاشية. وإذا به يعني كما هو يعني ابن عدي ذكر متابعة سعيد بن سليمان النشيطي ومتابعة عمر ابن هارون بالإضافة عمار بن هارون بالإضافة لعبد الرزاق فهؤلاء ثلاثة لأن ابن عدي ما ذكر رواية سعيد بن هضيرة فهؤلاء ثلاثة بلا شك وعبد الرزاق هو الرابع فإذا كان متابعة هؤلاء يمكن تفيد عبد الرزاق أو حتى لو فرضنا أنها لا تفيد فإن الحديث تكون علته بالدرجة الأولى في تفرق جعفر بن سليمان وأنا أرى أن هذه هي علة وليست من قبل عبد الرزاق مما يبدو والله تعالى أعلم و... وعليكم السلام وهذا الحديث مما أخذه لإمام أحمد عن عبد الرزاق ورواية الإمام أحمد عن عبد الرزاق كانت قديما يعني هي أصح رواية من روى عن عبد الرزاق متأخرا والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أن أن عند من يعلن هذا الحديث كأبي حاتم وأبي زرعه وربما غيرهم ينبغي أن تكون العلة في جعفر بن سليمان في تفرد جعفر بن سليمان بهذا لأنه تفرد عن ثابت بهذا الحديث بل أشاره وهذا كلام لعلي بن المديني بأن جعفر بن سليمان يتفرد عن ثابت بأشياء استنكرت عليه فهذا مما يؤكد أن النظر يبغي أن يكون في جعفر سليمان. وأما عبد الرزاق فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن عهدته بريئة من هذا الحديث وإن كان كلام أبي حاتم وأبي زرعة قد يوم إلى شيء من هذا لأننا نعلم أن أبا حاتم كأنه يوم إلى عبد الرزاق بقوله لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق ولا نبدي من أين جاء عبد الرزاق كأنه إذن هو الذي يتحمل تبعات هذا الحديث وأن جعفر بن سليمان بريء من عهدته كذلك أيضا إعلال أبي حاتم للمتابعات كأنه يرى أنها لا شيء ولا تعد متابعات فهذا يدل على أنه يرى أن عبد الرزاق هو الذي يتحمل تبعث هذا الحديث وأبو زرعة يقول لا أدري ما هذا الحديث لم يرفعه إلا من حديث عبد الرزاق يعني أنه لم يرفعه جعفر بن سليمان إلا من حديث عبد الرزاق عنه فهل هذا يعني أن هناك من رواه عن جعفر غير عبد الرزاق فوقفه لو كان هناك شيء لا صرح به ولا وجدناه في التفرج فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن من وجه نظري أن الذي يتحمل تابعة هذا الحديث هو جعفر بن سليمان كلامه في الزرعة يعني لم يرفعوا إلا يعني كأنه يقول كأنه يقول لا يروى مرفوعا إلا من هذا الوجه وإما الموقوف فقد يكون لأن الموقوف لا يعنون به كعنايةه بالمرفوع هو الذي يهمهم جدا الحديث المرفوع أما يبدو لي والله تعالى عالم أن الحديث لا يروى موقفا وليس له إلى هذه الروايات التي ولدت، ويدل على هذا أن رواية أيضا هؤلاء جاءت أيضا مرفوعة. سعيد, مارس, سعيد بيرو, بن سليمان، سعيد بن طيارة، عمر بن عروق كلها جاءت مرفوعة. تمام؟ يعني نجعل السبب أيضا هنا التفرد. وقلت لكم سابقا إن جعل التفرد سببا أنا لست على طمأنينة منه. التفرد في الحقيقة هو جنس من أجناس العلة وليس سببا. ولكن هناك من ذكره سببا وإذا كان فإن المقصود أن سبب التعليل هو التفرد، يعني أعل هذا الحديث التطرد لكن نحن ينبغي أن ننظر في سبب العلة مرتبطا بالراوي يعني ما الذي أوقع الراوي في هذا الوهم والغلط؟ نرى أن الأسباب التي ذكرت كلها فعلا يمكن أن تكون متجهة للراوي على سبيل المثال لو أقدمنا مثلا الكسل أو التوقي والاحتراس أو سلوك الجادة أو غير ذلك من الأسباب كلها مرتبطة بالراوي يعني الذي أوقعه في هذا الوهم أنه حصل له كذا وكذا فلذا أقولنا مثلا إن الراوي هنا وهم طيب ما سبب وهمه نقول التفرد هذه يعني Rhea, ei mahbula. mutta jos inna, että taqlin, taqlin, l-ħadis, l-tafarwod. Ja illa l يعني l-tafarwod, huna, jani, junkin, jani, mxie, laken, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, الوهم تتع يعني حصل تفاؤل بسبب الوهم أ... قلنا عن الوسيلة ما هي هنا ما فيه طرق راح نرجع الطرق إذا كان في اختلاف لا معرفة الأبواب الوسيلة معرفة الأبباب يعني, يعني أبو حاتم أبو الجرائي يعرفان أن هذا الحديث هو الوحيد في الباب ولذلك استنكر هذا التفرد في هذا الحديث الذي يعتبر حكما من الأحكام هذا أيضا هناك أيضا وسيلة أخرى فما هي نعم المعرفة بأحوال هو. صحيح وهذا يتعلق بعبد الرزاق يتعلق أيضا بجعطر أيضا وبثابت وبالمتابعين كسعيد بن سليمان وسعيد بن هبيرة وهكذا جيد يعني في الغرفة ذكر يعني أن معرفة الإمام الناقدة حديث الباب هذا من الوسائل صحيح وأن السبب التفرد وسلوك الجادة يعني التفرد كنا وسلوك الجادة لا يبدو هنا أنه جادة لأن المسألة متعلقة بالتفرض، فسلوك الجادة يكون فيما لو كان هناك اختلاف، يعني راوي راوي الحديث على وجه وراوي آخر روى الحديث على وجه، فتبين لنا الصواب متى، حينما نعم حينما علمنا أن أحد الوجهين صواب والآخر خطأ، فننظر في الخطأ وإذا بالمخطئ سلك الجادة، لكن هنا حينما نقول في تفرد Mä ei konfiskeroi ketään. مسألة لبعضها وسئل وسئل أبو زرعة عن حديث حديء ويس عن الزهري يعني عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أخطر يوما من رمضان، قال عليه يوم مكانه قال ليس هذا بصحيح لم يقول هذا الحرف لم يقول هذا الحرف واحد يعني من الثقافة. يعني <تضمن voix> مثلا هذه مرتبطة ببعض المسائل الأخرى نحتاج ننظر فيها على عجل. ننظر في سبعمائة سبعة وسبعمائة ثمانية وسبعمائة تسعة السعله هنا ما هو؟ للمسألة السابقة، يعني نحن ما ذكرنا قرينة، قرينة الترجيح والتعليل ما كنت إننا ذكرنا يعني خلاصة ما توقفنا فيه يوم أمس الحديث هو الحديث يعني ما صار في حديث آخر مثلا فيه أوطبات لا هو الحديث نفسه فتبين أنه ليس هناك حديث آخر يعني أثر على هذا الحديث أعلم وعليكم السلام نشوف محمد أيضاً يمكن يكون نظر في شيء رجعت لشيء؟ أمام الله عزيزي لا أحساب نعيد النظر في المسألة السابقة ثم أنا أتجع لي هذه المسألة نعم شأنه يجب الحديث بهذا الموضوع الموضوع السؤالي عن المفرسة الغزاق يجب إلحب السلام لإعجاقة مين؟ اوكي يا يعني الحديث بهذا الطرفان برضاق الوراثي تميلان، ما على الرواية يعني نظر الحديث على الرضاق لهذا النظر نص بعض الحفاظ في الأخير في الحفاظ أنه كان يفتر على أقواله فإن لم تكره وراثة الأمراض فإن لم يجد حس حصلت منه وكذلك خرج الإمام أحمد في المسند عن الرضاق وصرح عن الرضاق التحقيق من جاهر السيرينال وكذلك هذا في المستقرف من طريق أحمد أيضا وابو داود من طريق أحمد الترمذي وفي الوقت الترمذي صر حد رزق فيه بلغض الإغبار عن جعفر بن سليمان قال أغبارنا جعفر بن سليمان قال الترمذي حسن وغريب والضياء المقدسي أيضا ذكر الحديث قال اسم صحيح من طريق أحمد أيضا قالت في جزء الآل في الجنار قال حسن روايبا من طريقة عبد الرزاق الرواية في كتاب العلن من طريقة عبد الرزاق مص على أن عبد الرزاق لما رواه الحديث تفرد برواية وفضعت فإن لم تقفت أمراض فإن لم تقفت أمراض فإن لم تقفت أحسن حصوات من النقل في الكتاب العلن هي من رواية سعيد بنسل العلن رشنطي وعنار بن هارون نعم ونفتع لرواية عن إنه سلام الصلاة والسلام قال إذا أفضر أحدكم فليفتر على طم إذن لم يجد فليحصح سواف بالله زي خرجها الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق في بيسناج المختلف من طريق عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان الحفصة بنت سورين أعمل رضايا عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضر أحدكم وليفتر على طمب فإن لم يدفل من الناعة كذلك في موارد الطمئم أيضا لكن ما فيه متابعة العبد الرزاق في الحليفة حديث مضار على عبد الرزاق والوارد في تفرد باسعاد ابن سليمان وعمار ابن هاو هذا ما <تصفيق> طيب أنا كنت ذكرت قبل قليل أني نظر في الحديث فما وجد حديثا آخر يؤثر على هذا الحديث يعني نحن توقفنا يوم أمس على أساس أنه قد يكون حديث كان يفطر على رطبات أو على رطب فإذا لم يجد فتمرات فإذا لم يجد حسا حسوات مننا وقلت لعل ذاك الحديث بإسناد آخر أو المدار واحد سيشوش على هذا الحديث فلما رجعت وجدت أنه هو الحديث ولكن قلت إن كتب العلل وكذلك أيضا نقول هذا بالنسبة لكتب الأطراف كتب الأشراف اتحاف المهر وغيرها هذه لا يعول عليها في المتون لأنهم يذكرون المتن مختصرا وأحيانا يعبرونا عن الحديث بمعناه في تصرفون في المتون، فالمتون لا تؤخذ منها. اللهم إلا أن تكون العلة متنية، فيكونوا اعتنوا بمناقشة ماذا اللفظ. مثل هذا الحديث الآن الآتي معنا، اللي هو يصوم يوم مكانه في كبار الذي تم رآته في رمضان. فهذا عل أو هذه علة متنية، نعم في فيها مثل هذه اللقب. لكن بالنسبة للعلة الإسنادية. نجد أنهم إنما يذكرون طرف المتن أو شيئا من المتن ليدلل على أن المقصود بهذا الإسناد إسناد ذلك الحديث فقط لهذا يعني كون ما ذكر الرطب هنا ليس مشكلة ليست في هذه مشكلة الحديث مشكلة الحديث التفرد من قبل جعفر بن سليمان ومن قبل عبد الرزاق فيما يظهر من كلام أبي حاتم وأبي زرعة طيب الحديث قلنا إنه حسنه الترمذي وجاء في سنن الدراقطني التصحيح أو قول الرجال والثقاء هل في أحد آخر يعني حينما مثلا روى أبو داود هذا الحديث في سننه ولم يعله هذه أيضا عنده تعد قرينة يعني قرينة قبول في الجملة لكن فيها أيضا شيء أكثر من هذا وهو أن بالحبان أخرجه في صحيحة يبدو ما وقفت عليه أبي أخرجه ابن في صحيحه والحاكم في المستدرك أنت عشّرت إلى هذا فهؤلاء أيضا صحح حول الحديث ابن حبان أخرجه في صحيحه مصحح له الحاكم أيضا صحح الحديث نعم. ولكن بيهاقي يعني لا نستفيد من إخراجه له تصحيحا أو ضعيفا إلا إذا تكلم فهو لم يتكلم وإلا الحديث مخرج في كتب أخرى لكن أنا ذكرت الكتب التي تؤثر في الحكم على الحديث فنجد أن الذي تكلم في هذا الحديث صراحة هو أبو حاتم وأبو زرعا صحيح كلام ابن عدي يومت إلى هذا لأن ابن عدي ذكر رواية عبد الرزاق ورواية سعيد سليمان النشيطي ورواية عمار بن هارون ومع ذلك فكلامه متجه فعلا إلى تعليل الحديث ولكن الذي يظهر أن التعليل في تفرُّد جعفر بن سليمان لا في التفرُّد عبد الرزاق نعم في كلام أبي حاتم أبي زور عيو عبد الرزاق التابعة لكن في ما يظهر من كلام ابن عدي ودار أيضا ذكره في كتاب التفرُّد نعم في كتاب الأطراث كما في أطراف ابن طاهر المقدسي كذلك أيضا يعني كأنه يوم إلى تفرج جعفر بن سليمان بهذا ووجدت عبارة لعلي بن المديني هي التي تفيد وهذه لو توبعت يمكن نجد كلام لغير علي بن المديني يقولون إن مما أخذ على جعفر بن سليمان أنهم يتفرج بأحاديث عن ثابت فهم يستنكرون على جعفر بن سليمان تفرده بأحاديث وكأن في كلام ابن عدي ما يؤمن إلى هذا إلى تطرد جعفر بن سليمان بهذا الحديث إذن عادت المسألة لجعفر بن سليمان وأما عبد الرزاق الذي يظهر أن عهدته بريئة من هذا الحديث لأنه صرح بالتحديث فابتعد عنا ما كنا نخشى من أن يكون دلس وأخذ الحديث عن محد هؤلاء الثلاثة الضعطة وهم سعيد بن سليمان وسعيد بن هبيرة وعمار بن هارون هؤلاء كلهم ضعفاء في الحقيقة لكن ما دام عبد الرزاق صرح التحديث وهذه الرواية من رواية الإمام أحمد عنه وهو قديم الرواية عنه فيبدو والله تعالى أعلم أن عبد الرزاق بريء منها كذلك أيضا لو كان في الحديث إلا لو وجدنا الإمام أحمد ينصص عليها يعني إذا كان معلم بالرواية عبد الرزاق فلواية الإمام أحمد لهذا عن عبد الرزاق كأنها تعطيه نوعا من القبول فالذي يبدو هو الله تعالى أعلم أنه إما أن يكون الحديث يتسمح فيه ويمشي ويقال إن هذه هي السنة أن يخطر المرء على رطب فإن لم يجد على ثمر فإن يجد ثماء فيقال إن هذا سنة أو عند من يعلل الحديث يمكن أن يعلل الحديث بتطرد جعفر بن سليمان به أن ثابت والله تعالى أعلم أنا أرجوك عن تصريح المحديث أو أنه يكون متصرف قواتك؟ بالنسبة لتصريح عبد الرزاق بالسماع ليس من تصرف الضوات لأنه رواه عن عبد الرزاق عدد يعني من هم الإمام محمد فكثير من الذين رواوا عن عبد الرزاق كلهم مصرحوا بالتحديث يعني ما في إشكال من جهة تصريح عبد الرزاق بالسماع ما في إشكال إن شاء الله إيه الله يهديه ويهدي أخوه يعني هو يفتح الشيء اللي عن من عشان الحسن, الحسن لا هذه تلك الرواية معللة إيه فيما يبدو من الراوي عن عبد الرزاق يعني هو الذي أخطأ آه إن أخطأ بسيف عن راوي يبدو أنه أخطأ وراء على على كل حال تلك لا علاقة بها بهذه المسؤولة من يوجد لا رهي لني هو يقول ذكر الطباط هو المعلوم أنه صنف وأنه ثالث ماذا مع ذواء هذه من الذي ذكر هذا؟ بعض المشاهدة المعاصمة طريقة يعني ما فيه في طرق الحديث ما يشير إلى تعليل لفظ دون لفظ العلة كلها تكمن في الحديث بكل بأكمله بي يعني بسم شيخ الله هل يختفي الحكم في الشتاء أوصل يعني هو مع القدرة لا شك أن الرطب لن يكون موجودا في الشتاء فإذا وافق رمضان وقت الشتاء بلا شك لن يكون هناك رطبات فسيكون البديل التمر بلا شك نعم. نعم الصوت ما كان واضح لأنه عبر اللاقط واللاقط يبدو أنه غير جيد ليس أمامها إلا أن نقبل هذا لكن بالنسبة للصوت الذي يقرأ منها القارئ الأصلي إن شاء الله تعالى يكون واضحا بإذن الله نحن أخوان نجيس الألة بفروض في الحديث السابق في حديث عبد الرزاق نعم جنس العله التفرد طيب نأتي الآن لمسألتنا الثانية وهي المسألة رقم 653 فنقول عن جنس العله ما هو تفرد طيب قرينا في الحديث السابق التفرد القرينة التفرد نعم داخل نعم التفرض هذا السبب والجنس نعم التفرد هنا جاء في الجنس والسبب والقرينة أيضا تصفيق. نعم طيب بالنسبة لمسألة رقم ستمية ثلاث ينبغي أن نفهم أن الحديث مخرج هو صحيحين وغيرهما في قصة الرجل الذي أتى أهله في رمضان وأنه ليس في الحديث من طرقه الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضي يوم المكان لاحظوا هذا حكم من الأحكام وانظروا إلى التأكيد على المسألة التي ذكرتها وهي أن أحاديث الأحكام يشدد فيها العلماء ويعنون بها عناية فائقة لأنها هي الثمرة وإذا كان هناك راوي زاد لطة أو تطرد بشيء لا يذكره غيره فإنهم يشددون في مثل هذه الحال فالحديث مداره على الزهري ويرويه عن حميد بن عبد الرحمن ويبدو أن الزهري فيه أيضا أساني دخرة قد يكون منها ما هو معلول وهكذا جاء من رواية الزهري عن سعيد بن سيد مثل ما رأينا في بعض المسائل الأخرى لكن هذه اللفة وهي اقضي يوما مكانه أو عليه يوم مكانه أو نحو ذلك مما يدل على هذا المعنى وهو أن عليه أن يقضي يوما بدلا من ذلك اليوم غير صيام الشهرين يعني معنى ذلك أنه يصوم شهرين وزيادة يوم فاليوم قضاءا عن ذلك اليوم والشهران كفارة لما ارتكبه من انتهاك حرمة هذا الشهر هذه الزيادة أنه يقضي يوم مكانه هي التي جاءت المناقشة فيها في مثل هذا الحديث طيب نستطيع من هنا أن نحدد جنس العلة فنقول في الجنس هنا ما هو الزيادة ينسرع له إذا الزيادة في متن الحديث. طيب هذا صحيح. يعني هذه علة متنية. الزيادة في مثل الحديث. طيب هذه الزيادة نلاحظ أن فيها مخالفة ولا ما فيها مخالفة؟ هنا نعرف أن المخالفة في مثل هذه الحال تحتاج منا إلى دقة نظر فتجدون الفقهاء والأصوليين لا يقولون في هذا أنه مخالفة أو لا يرون أن فيه مخالفة وإنما يقولون هذه زيادة الثقة والزيادة من الثقة مقبولة هكذا يقولون وبعض الذين تكلموا في هذه المسألة قالوا الزيادة التي تأتي إما أن تكون زيادة ما فيها مخالفة زيادة ليس فيها مخالفة أو زيادة فيها مخالفة أو زيادة فيها نوع مخالفة لاحظوا الشيء الثالث نوع مخالفة الزيادة التي ليس فيها مخالفة مثل ما لو كان هذا الحديث روي من طرق ليس فيه فيقضي يوم وكذاjek وروية من طرق أخرى لكن ليس فيها تفرط أو ليس فيها إعلان، إنما بعض الرواة يرونه أيضاً بزيادة لفظ تقضي يوم مكانه بما يدل يعني على قبول هذه الزيادة. هذه يقولون انها زيادة ليس فيها مخالفة، لأن من حفظ فجع على من لم يحفظ. طيب، الزيادة التي فيها مخالفة، لو فرضنا أن هذا الحديث جاء بلفظ ولا تقضي يوم مكانه يعني هناك من الرواة تقضي يوم من وهناك من الرواة ولا تقضي يوم من هنا في مخالفة فتكون هذه الزيادة مخالفة لذلك الأمر هذا من باب الافتراض يعني هذا هذه طريقة الزيادة المخالفة طيب الزيادة التي فيها نوع مخالفة كيف تكون؟ آه. الزيادة التي فيها نوع مخالفة أنهم ينظرون إلى اتحاد المجلس فإذا قام الرواة من المجلس وحدثوا بالحديث عن ذلك الشيء وليس فيه شيء يتعلق بذلك اليوم لا إثباثا ولا نفيا وإنما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين ثم وجدنا واحدا من هؤلاء الذين قاموا من ذلك المجلس يروي الحديث وفيه زيادة اقضي يوم مكانه. يكون هذه فيه نوع مخالفة يعني ليست مخالفة صريحة مثل إثبات ما نفي أو نفي ما أثبت لا ولكن فيها زيادة على ما ذكره الآخرون فيقول إنه خالف الآخرين الذين حدثوا بالحديث على ذلك الوجه فجاء هو وحدث بالحديث على هذا الوجه الذي فيه هذه الزيادة فيعدون هذا من أنواع المخالفة وهذا هو الصحيح هنا نقول نعم جنس العلة الزيادة في مثل الحديث ويمكن أن يكون فيه مخالفة هذه المخالفة ماذا نسميها في مثل هذه الحال أي نحن قلنا أن التفرد ينبغي أن يكون في التفرد المطلق إذا كان فيه مخالفة ما نستخدم لقطة التفرد، اللهم إلا إذا قيدناها. إذا قلنا كلان خالف الرواد، فصنع كذا صنع كدا. لكن دعونا في تعبيراتنا التي نمشي عليها على أساس يعني ما ينبس علينا ولا نحتاج إلى يعني تعليق مرة أخرى وثانية وتالتة. دعونا نصلح على استخدام التفرد في التفرد المطلق. أما التفرد مع المخالفة فلا نسميه تفرد وإنما نسميه بحسبه. إما نقول مثلا سلوك جاد أو وهم وغلط أو يعني دخول حديث في حديث أو غير ذلك من المصطلحات التي ذكرناها. طيب. إحدى الأخوات تقول الشذوذ. طيب ما رأيكم؟ نحن نقول نعم نقول نعم صحيح. نقول الشذود. يعني هذا راوي شد فتفرد بهذه الزيادة دون الآخرين وخالف من هو أكثر عددا منه فصحيح نقول عن جنس العلة هنا إنه الشذود هذا صحيح طيب بالطبع التحال الذي يتحمل التبع هو أبو أويس هو الذي يعني جاء بهذه الزيادة التي لم يتابع عليها من راوي معتبر يعني المتابعات التي وردت في المسائل 708 وثمانية أو ربما سبعمية تسعة وعشرين حقيقة أنها يعني معلولة أيضا يعني لا تفيد وهي جاءت بإسناد آخر كما نرى وإسناد أيضا تكلم فيه بعض أهل العلم طيب السبب ما هو طيب هو كانك توم إلى أنه دخل له حديث في حديث يعني يمكن يكون دخل حديث موقوف أو مقطوع في هذا الحديث هذا صحيح يعني إذا كان هناك من يفتي دعونا نفترض أن الزهري يفتي والزهري فقيه فلو كان الزهري يفتي لأنه يقضي يوم مكانه فنعم هنا يمكن أن يكون السبب أنه دخل له حديث مقطوع في الحديث المرفوع هذا يمكن أن يكون، لكن هذا بلا شك أنه يتطلب منا إثبات الدليل على أن الزهد كان يكفي بهذا، آه، وهكذا. فعلى كل حال نحن نذكر الشيء الواضح، فنقول سبب العلة وهم أبي أوس، نعم، وهم أبي أوس. طيب. الوسيلة جمع الطرق صحيح الوسيلة جمع الطرق هذا صحيح فباقي الرواة الذين يرون هذا عن الزهري لم يذكروا هذه اللفظة فانكشفت العدة طيب هل في قرينة واضح التنجيح بالحفظ والأكثر فأكثر الرواة رو هذا فلم يذكر هذه اللقب بالإضافة إلى أن كثيرا منهم أوثق في الزهري من أبي أوس. طيب جيد. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القرينة الترجيح بالأكثر بالدرجة الأولى ثم بالأحفظ يعني الأكثر والأحفظ لم يذكروا هذه اللفة وسألت أبي وسألت أبي عن حديث الرواه مع القزاز عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبي عن حقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم, لمن لم ينوي من الليل ورواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي أيهما أصح قال لا أدري لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالما وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم وقدروي عن الزهري أن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها غير مرفول وهذا عندي أشبه والله أعلم. Yeah. طيب، جنس العلة ما هو؟ أحسنتم نعم. جنس العلة سيادة راون في الإسناد. وتعارض الوقت والرفق صحيح. بعض الأخوات قالوا رفع الموقوف هذا صحيح من أجل نصح هنا رفع الموقوف أو زيادة راوي في الاستنب كذلك نعم كنا نعم في زيادة راوي في الاستنب فيه دخول إسناد بإسناد. شبايكم. يعني إحدى الخوات ذكرت أن فيه دخول إسناد بإسناد. ما في على الله. إيجاب الله والله أنا اللي لي أن فيه دخول إسناد بإسناد. لكن تأملوا كيف؟ إسناد حصة من الله هي حصة. شوفوا. كيف يعني. المخطوط المخطوط مخطوط مخطوط. لا. ما نقصد بالنسبة للوقف الرفع. لا. وإنما بالنسبة للأسامين. يعني يظهر أن فيه دخول إسناد بإسناد. هو خلاص في الماضي صار انه محمد وافكار الفلسفه والحججه كل يعني انت اقتربت لكن افتقد <تصفيق> شيء من <الـ> النظر الزائد <تصفيق> صحيح يعني الأخوات قالت لأن مرة الزهري عن سالم ومرة الزهري عن حمزة يعني هنا حصل الاقتراب من الصواب أكثر أنا أقول لكم الصواب يعني الآن المسألة التي عندنا في الأساس فمعنى بن عيسى القزاز يوهي عن إسحاق بن هازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة صح ولم يتفرد بهذا معنى ومعنى الاتقاط وهو أوثق من يحيى بن أيوب الذي خالفه شيخ من يحيى بن, يحيى بن أيوب الغاطق متكلم في حفظه يعني هو صدوق لكن متكلم في حفظه طيب الآن أيضا معنى بن عيسى توبع كما ترون في الحاشية يعني لم يتفرد بهذا فصار عندنا الحديث مرويا عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبي وهناك من يقول عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبي يعني يدخل في الاسناد الزهري وقلنا يعني أنتم قلتوا إن جنس العلة زيادة راوي في الاسناد وهذا صحيح بالنسبة للمسألة الأولى لكن لاحظوا لما قال ابن أبي حاتم لأبيه قلت لأبي أيهما أصح قال لا أدري لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالما وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم، آه؟ يعني تردد. طيب. بعدين قال وقد روي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصه قولها غير مرفوع هذا عندي أشبه الله أعلم. طيب لما ذكر ذاك الاسماء الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر. إلى ماذا يوم أبو حاتم؟ آه. طيب. دعوني أقول شيئا آخر. أليس من طريقة بحاتم كما مر معنا وكما عرفناه وقررناه سابقا أنه يأخذ بالإسناد الزائد، أي يأخذ بالإسناد الزائد حتى ولو كان الذي زاد متكلما فيه، يعني مرة حتى ابن اللهيعة وياح ابن أيوب أفضل من ابن اللهيعة بكثير، ومع ذلك مرة يعني مشى رواية ابن اللهيعة لأنه زاد في الإسناد. قلنا وأكدنا على هذا مراراً أن زيادة الإسناد عندهم هذه أمرها مهم جداً فلماذا لم يقضي أبو حاتم في هذا الحديث بالزيادة؟ لأنها تمشي على الطاعدة أن أخذ بالإسناد الزائد ولا نأخذ الإسناد الناقص إلا إلا بشرط أن يقع التصريح بالسمع في موضع الزيادة نقص أو أو أحسن. وأن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ من من زاد فإن تحقق هذا الشرطان أخذنا بالإسناد الناقص وإلا في الأصل قبول الإسناد الزائد طيب. هنا ما نلاحظ مثلا أن رواية معن بن عيسى القزاز قال فيها عبد الله بن أبي بكر حدثني سالم لو قال حدثني سالم قلنا أن هذه هي الراجحة فإذن اختل شرط وهو عدم التصريح بالسماع في موضع الزيادة فلماذا لم يأخذ أبو حاكم بالإسناد الزائد الذي فيه الزهري لأنه يرى أن هذا معلول في الأصل هذا أولا ثانيا لما ذكر وقد روى الزهري عن حمزة كانه يقول أنا أخشى أن يكون يحيى بن أيوب وهم فدخل له حديث في حديث طيب مما أن للزهري رواية لهذا الحديث لكنها ليست عن سالم وإنما عن حمزة، آه، فيخشى أبو حاتم أن يكون دخل ذاك الاسناد على يحيى بن أيوب في هذا الاسناد، فبما أن الزهري يروي ذلك الحديث لكن عن حمزة عن حفصة، آه، فقد يكون يحيى بن أيوب وهم، فجاء بذكر الزهري في حديث عبد الله بن أبي بكر فيكون دخل له اسناد في اسناد. طيب ما العلم؟ أنهم يرون أن الحديث معلول في الأصل يعني من جهة رفعه وأن الصواب أنه موقوف جاء موقوفا من حديث ابن عمر وجاء موقوفا من حديث حفصة فهم يرون أن الموقوف أصحح من المرفوع طيب لماذا لا نصحح المرفوع من الوجه الذي رواه معنى بن عيسى القزاز وغيره أحمد الله مآل أنا أنت معك التطيير أشوف الناس حق حازم هذا ما حاله؟ والله حق بن حازم أقيل المؤيحة من جزاء المدن صدوق من طيب هذا إذن إسحب من حزم يعني نقول صدوق رفنت كل ما فيه للقدر. طيب. آه. مجامل البخاري رحمه الله أطار الكلام في الأوسط في ذكر الاختلاف في هذا الحديث فقد يكون هناك ما يعكر على رواية عبد الله بن أبي بكر لهذا الحديث عن سالم عن أبيه عن حفصة فيمكن يكون هناك شيء من الاختلاف الذي يؤثر على هذا فاسحاق بن حازم صدوق والكلام الذي تكلم فيه لعجله إنما هو بسبب القدر يدل يعني على أنه إن شاء الله حافظ ولكن بكلمة فيه لقد صحت ذلك من رتبته ومع مثلما قلنا من أصدقاء الأسلاف قد على هذا الحديث فلا يمكن يعني أن يرد هذا السناد إلا لسبب أن يكون هناك شيء من المخالفات الأخرى التي تعطي القول بترجيح الوقت قوة. بمعنى أنه كان الأولى أن ننقل باقي كلام البخاري أو ننظر في الأوجه التي ذكرها البخاري على الأقل ونلخص منها فالعالى هذا إن شاء الله تعالى يحصل في طبعنا لاحقا بإذن الله يعني كان ربما كان الكلام الذي ذكره البخاري فعلا يجني ويوضح الشيء الذي نريد معرفته في هذه المسألة إن عن شاء الله ما لا تمان، هو يعني جدّي، وما ما يلهمنه عن جدّي. اه. إلا آه من الذي رواه عن الزهري. اه. يعني الذي رواه يخرجها كنام كنام. أو من يروه عن جدّي يبدو أنه احد ربما هذا يعني رواية أخرى تجعل حديث مرفوعا يمكن رواية من جري جاءت مرفوعة <تصفيق> <تصفيق> طيب الوسيلة وعليكم دعونا نقول في السبب مثل ما رأينا أن أبا حاتم ما جزم لما قال له ابنه أيهم أصح قل لا أدري ها؟ لماذا لا أدري مع العلم المعطيات واضحة لأن رواية معن ها؟ أصح من حيث يعني رجاحة الإسناد من رواية ابن الأيوب فلماذا يقول لا أدري لأجل مسألة الزيادة مثل ما قلنا دائما الزيادة لها أثر يعني زيادة راوية الإسناد مهمة عندهم فكأنها قابلة حفظ معنى بن عيسى القزاس فقال لا أدري ثم مال إلى ترجيح وجه ثالث غير الوجهين السابقين وهو رواية من ضواه موقوفا على حفظه هنا يعني لو أردنا أن نقول ما سبب العلة دعونا ننظر في الإسناد الأول على أنه معلول والإسناد الثاني على أنه معلول. فالإسناد الأول ستكون علته ماذا؟ نقص نقصان راوي يعني على فرض أن يكون الوجه الراجح هو زيادة الزهر، آه، بس يكون الإسناد الأول فيه جنس علة مقاص راوي من الإسناد أو إسقاط راوي من الإسناد. طيب وعلى العكس نقول زيادة راوي في الأسنان هذا بالنسبة لجنسي العلة لكن السبب سبب جاد آه في المثال الأول الحقيقة ليس سبب جاد يعني في المثال الأول لكن لو قلنا إنه معلول سيكون السبب ماذا ريس كذلك لا إسقاط راوي من الإسناد سيكون السبب التدليس، التدريس في الإسناد الثاني رواية يحيى بن أيوب لو قلنا أنها هي المعلولة هو أن الراجحة رواية مع القزاز سيك سيكون السبب ماذا؟ ربما سلوك جادة ربما سلوك جادة صحيح لكن أيضا يحيى بن أيوب قلنا أنه متكلم فيه فيدخل فيه من تكلم فيه بأمر آخر أو موضوعته بأمر آخر. طيب الوسيلة ظهر واضحة؟ جمع الدور. جمع الدور الوسيلة؟ جمع يا عبد شاركنا في العلاج. لا <تصفيق> هنا ما نقول أيضا نصرف في المزيد في متصل الأسانيد أنها هذا هذه القرائم المزيد في متصل الأسانيد يعني المبحث من حيث هو لا شك أن القرائم تؤثر فيه لكن القاعدة التي دوما يسيرون عليها قبل الإسناد الزائد أو الأخذ بالإسناد الزائد لكن قد يؤخذ الإسناد الناقص بالشرطين أو نأخذ بالإسناد الناقص بالشرطين الذين ذكرناهم لكن قد فعلا يؤخذ الإسناد الناقص والوقتا أحد الشرطين بالذات التصريح بالسماء وهذا موجود إذا نظرنا للحديث الثمان رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح البقاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث مداره على عقمة ب لكن رواه عن, عن علقمه اثنان: شعبة والثوري. فشعب يرويه عن علقمه بالمرتفع عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أثمان. سفيان الثوري يرويه عن علقمه فيسقط من اسناد سعد بن عبيد. فيجعل من روائ علقمه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أثمان. طيب بناء على الطائفة التي عندنا نرجح حواي أثمان. روايت شعبة إلا إذا كان في رواية السفينة الثورية قال فيها علقمة بن مرد سمع تابع عبد الرحمن السهل لا أيوة لكن ما صرح في رواية السفينة الثورية ليس فيها تصحيح علقمة بن مرد بالسماع من أبي عبد الرحمن السهل ومع ذلك في البخاري من الواضح أنه يعني يعني ربما تكابعت عنده الروايتان فأخرج الروايتين كليهما روايات شعبة روايات سفيان الثواني، فكأنه يقول سفيان اللي حفظه آخذ بروايته وعلى طرف آخر آخر أن يكون هناك علة في إسناده فالعلة يعني واضحة أو تنتفي في رواية شعبة فال الموجود في الإسناد هو سعد بن عبيد أو هو من الثقات، فكأن هذه الرواية تحمل تلك الرواية. فإن لم تصح رواية سكان الثوري لإسقاطهم في الإسناد فإن رواية شعبة تحملها. كاني أفهم أن هذا مراد البخاري رحمه الله وإلا لأي شيء يخرج وجهين متعايضين نعم هو في بعض الأحيان يشير إلى العلة لكن لا يخرجها في الإسناد المتصل. يعني إذا أخرج الحديث في الإسناد المتصر تبنى صحة الحديث يعني لو نظر مثلا لحديث عائشة في التلبية شرب رواق عنها. هو رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن عماره ابن عمير عن أبي روق عن عائشة. هذا عند البخاري. ثم قال وقد رواه شعبة عن الأعمش عن خيتمة عن أبي روق عن عائشة. يعني ما جاء به بالإسناد المتصل ليه؟ لأن رواية شعبة خطا. يعني مثل هذه الحال. الصواب رواية سفيان هنا أيضا نلاحظ العكس أنه أخرج روايتين كلتين بالإسناد المتصل فهنا يتبنى البخاري مثل هذه الرواية طيب لماذا ما قطع البخاري على رواية سفيان بأنها غير مقبولة لأنه اختل فيها الشرطة وعدم التصريح بالسماع لحفظ السفيان ويكون شعبه معروف بأنه قد يخطئ في الأساني فهذه الاعتبارين نجد أن البخاري يعني أخرج رويتين كلتين هما مثل ما وجدنا أبا حاتم هنا يشكت يقول لا أدري هذه أو تلك فكذلك أيضا البخاري يمكن يحصل لهم مثل هذا فنعم هي قد تحصل بعض القرائن التي تؤثر على هذا لكن هي قاعدة الأساس يعني لا بد أن تكون مقبولة ولابد أن نسير عليها إلا في بعض الأحيان النادرة أعلم البخاري يقدم ذواء الأصحة ثم يرفض ذواء الأصحة هذا عند مسلم واضح ويبدو أنه عند البخاري كذلك لكن في مثل هذا الحديث <تصفيق> ومشكلة البخاري أنه ليس كوصف يجمع الطرق في موضع واحد فنقول إنه قدم رواية الأفضل لا يأتي بالحديث في موضع بإسناب ويأتي بالحديث في موضع آخر في إسناب. ما تدري يعني ما فيه تقديم تأخير طريف يتوقف هذا يكفي بهذا الشمعات نقرأ الآن في التنكيل <تصفيق> نعم ما ذكرنا القرينة طيب صحيح نسينا القرينة القرينة ما هي نحن قلنا الوسيلة ايش؟ جمع الطرق. الوسيلة جمع الطرق صحيح. في شيء آخر من الوسائل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جمع ااا جمع أبواب أيضا. نعم. عرف أن في الباب ذاك الاسناد له رواية حمزة أو عمر بن حمزة ها حمزة ها. إيه نعم. كذلك أيضا فيه. وسيلة أخرى المعرفة بحوال الرواة صحيح المعرفة بحال يحيى بن أيوه كذلك أيضا في قوله من عبد الله بن أبي بكر روى عن سالم أيوه فهنا نقول إنه المعرفة في شيوخ الرواة نقرأ لام في التمثيل. نقرأ الله نقرأ في التوحيد لي على العمل. يعني في نفس الروايات التي جاءت موقوفة على. فعلًا يعني ما ما ذكر هذا لأنه ليس في المسألة الأصل، ولكن يعني من تسميم التخريج ينبغي أن يذكر. أنت تبيج مؤسف على الله. مش تاعش، ما مش تاعش. استاند. مش <تصفيق> بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدين وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى أحمد بن الفضل بن خزيمة راجع الطليعة وفي معجم العدباء عن ابن السمعاني والخطيب في درجة, في درجة القدماء من الحفاظ والعيمة الكبار كي يحيى ابن معين وعلي بن المدينة وطبقتهم وراجع ترجمة أحمد بن إبراهيم فيما مضى المقصود من هذا أن كتاب الطريقة الذي قلنا ان المعلم رحمه الله ألفه على عجل كحل عاجل لإنقاذ الموقف كان تكلم فيه عن أحمد بن الفضل بن فزيمة الذي مر ذكره عند الكوثري ويبدو أنه ب إما جرح أو تعديل فينقد الكوثر الخطيب على هذا فيضيف هنا يقول ليس عندي أكثر مما ذكرته في الطريعة لكن أضيف فقط هذه الإضافة وهي ما جاء في معجم الأدب عن ابن السمعاني أنه قال الخطيب في درجة القدم، يعني هذه تزكي للخطيب وأنه إذا وثق رجلا أو جرحه فتوثيقه أو تجليحه معتبر يعني كلامه في الرجال معتبر كما كنا نعتبر أيضا كلام يحيى معين علي بن المديني كذلك أيضا ينبغي أن نعتبر بكلام الخطيب وهذا يدل على مكانته عند أهل العلم قال وراجع ترجمة أحمد بن إبراهيم فيما مضى لماذا لأن في ترجمة أحمد بن إبراهيم يمكن أيضا كلام آخر فيه فائدة تكمن في هذه القضية وهي الاعتماد على كلام الخطيب جرحا وتعبيرا فهو إمام معتبر أين عمد أحمد بن كامل القاضي في تاريخ بغداد أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان بن حرب وأخبرنا ابن الفضل أيضا أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن موسى البربري حدثنا ابن الغلابي ابن الغلابي حدثنا ابن الغلابي عن سليمان بن حرب قال الأستاذ وأحمد بن كامل القاضي فيه يقول الدار قطنين، أعجبه أهلكه العجب كان متساهلا في الرواية ربما حدث من حفظه بما ليس عنده كما رواه الخطير أقول ذكرت في الطريعة أن عبارة الدار قطني كما في تاريخ بغداد وغيره بما ليس عنده في كتاب، وهذا القيد في كتابي يدفع القدحة فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه ألا يكون عنده في حفظه أيها فلأمر ما فلأم فلأمر ما حذف الأستاذ ذاك القيام هذا كأنه يوم فيه إلى الإخلال بالأمانة يعني كيف أن الكوتي يجلز بعض الكلام ليجعل الكلام يؤدي معنى غير المعنى الأصل فعلا في فرق بين العبارتين في فرق بين أن يقول حدث من حفظه بما ليس عنده, ما ليس عنده مطلقا أو بما ليس عنده في كتابه. لو جاء بهذا القيد في كتابه، معنى ذلك أنه حدث من حفظه لكن لم يحدث من كتابه. أينه؟ الأمر ما حدث الأستاذ ذاك القيد. أجاب الأستاذ في التوحيم. بقل... يعني يقصد أنه يعني لما كتب هذا الكلام في الطليعة، لأن الكوثر كتب بعد ذلك التوحيم بنقد التأنيف. هو لما أنب الخطيب ورد عليه المعلم في الطليعة. كتب كتابا سماه الترحيب يعني يقول أنا أرحد النقد ورد فيه على كلام الشيخ المعلمي فيقول إنه أجاب في الترحيب عن قولي في الطريعة بقوله نعم قولي ليس عادة النقاضي أن يقول لما ليس في كتاب الراوي أنه عنده فلا يكون سقوط في كتاب مغير للمعنى ولا مقصودا فهم الناقض يعني المعلم أم لم يفهم هذا كلام, هذا كلام نعم. أقول لا يقصى أن الظاهر من قولهم عنده يتناول ما في كتابه وما في حظه وعادة النقاض جارية على هذا الظاهر وتجد أنثلة أمثلة من ذلك في تهذير التهذير ولا حاجة إلى تتبع نظائر ذلك ما دام هو الموافق للظاهر كما تقدم وكفى دليلا على ذلك تقييد الدار قطني بقوله في كتابه أما القصد فالله أعلم ولكن القرائن تدل عليه كما مر في ترجمة أحمد بن سلمان الله أحمد بن سلمان وعلى كل حال فقد كما اعترف به الأستاذ أن كلمة الدار قطني فيما حدث به أحمد بن كامل وليس عنده في كتابه يعني يقول أننا ما علينا من كيف تفهم المهم أن العبارة هكذا وليس بما ليس عنده في كتابه. فلماذا لم تأتي بالعبارة نفسها تفهم أنت وشأنك لكن دع الآخرين وفهمهم أيضا تأتي بالعبارة كاملة لا تتصرف فيها جي. وليس عنده في كتابة لا تنفي أن يكون عنده في حفظه بل قد تثبت ذلك بمقتضى دليل الخطاب، وبذلك ثبت أنه لا قطحة رايح الأمر أن الدار قذني رأى أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل. أنت أنت أن رأى أنه, رأى أنه كان الأحوط. رأى عندك نسختك أحسن من النسختي. إيه نسختك الأصل. نسختك الأصل لكن الرأى عندي طار. حمد الله أنت ذكرنا إن شاء الله حافظ. طارت عندي فوقعت عندك. <تصفيق> الحمد لله. <للبنى. تصفيق> رأى أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل ألا يحدث بما ليس في كتابي وإن كان محفظ وإن كان من يع من يحفظ من يحفظه وإن كان يحفظه وترك الراوي وترك الراوي لا يقدح فيه بل إذا قاضي يكون تركه رواية ما حفظه ولم يثبته في كتابه الأصح كذما للعلم وعارضا للضياع وجب عليه أن يرويه وراجع ما تقدم في ترجمة أحمد بن جعفر بن حمدان وأما قول الدار قطني أهلكه العجب أهلكه العجب ففسر الدار قطني بقوله فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا فقيل له كان جريري المذهب فقال بل خالفه واختار لنفسه وأملى كتابا في السنن وتكلم على الأخضار فحاصل هذا أنه لم يكن يلتزم مذهب إمام معين، بل كان ينظر في الحجج، ثم يختار قول من رجح قوله عنده. أقول وهذا أيضا ليس بجرح، بل هو المدح أولى وقد قال الخطيب بل هو بالمدح أولا، وقد قال القصيبي كان من العلماء بأيام الناس والأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر وتواريخ أصحاب الحديث. قال ابن رسقوية ابن... رس قوي... لم ترى عينايا مثله أقول فيحق... فيحق له أن ينشر إن كان معجبا فعجب إن أكم معجبا إن أكم معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بطر المروضي يجب هل جريري المذهب جرير نسبة لبن جرير الطبري نعم إذا قال جريري المذهب فعن نبارك أنه نسبة لبن جرير الطبري أقول بالنسبة لأحمد بن كامل هذا هو قاضي من القضاة وهو شيخ للدار قطني والدار قطني كان عارفا به و يعني هو متكلم في حفظ تكلم فيه الدار قطني و الآن شيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني يحاول أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه كوتل ولكن لو نظرنا في ترجمته في السابق فقد حكى ما فيه فهو متكلم فيه من جهات درقطني والذي يظهر الله تعالى أعلم أن عنده أشياء تشكل. من ذلك على سبيل المثال أنه أكثر عنه الدار قطني من رواية الحكايات التي جاءت في التصحيف وهذا في كتاب التصحيف للدار قطني لكن الكتاب مفقود لكن الذين يرون عن الكتاب كالخطيب لبغدادي وغيره يرون عن الدار قطني عن شايفه أحمد بن كامل هذا في حكايات فيها الحط من قدر أهل الحديث وبعض حكايات يعني يضحك عليها الصبيان يعني ما يمكن أن تكون بهذه الصفة فهو قد تسمح في هذا والله أعلم كيف جاءت لكنها حكايات من الواضح أنها لا تصح وستروني شارة تعالى كتاب آفة أهل الحديث لابن الجوزي تحقيق المكتب عندنا والتعليقات التي ستجدونها على الكتاب والمقدمة وفيها الحقيقة ركزنا الكلام على أحمد بن كامل هذا لأن الأجيب سبحان الله أنه متخصص في هذه الحكايات التي فيها ضحك وسخية بأهل الحكم وهذا يعني مأخر على أحمد بن كامل ويبدو أنه أتي إما من جهة تفضه أو من جهة هذا التسمح الذي ذكر عنه الله تعالى أعلم فنستفيد من كلام المعلم هنا أنه يبغي للإنسان أن يكون أميناً في نقله وأنه لا يجوز لكوتري أن يذكر الكلام فيبعد هذه اللفظة من ويرى أنها لا تؤثر يأتب الكلام بتمامه وسواء رأيت أنه يؤثر أو لا يؤثر هذه مسألة أخرى فالأمانة تقتضي أن يذكر اللفظ تام كما هو لكن كونوا يستفاد منه أن أحمد بن كامل يكون يعني حافظا عادلا ليس فيه مطعا لا هذه مسألة أخلاق الله تعالى. فالله يقول لو قد قال بل قد تسلم ذلك لمن خرج للحفاظ لأنكم المخالفون. يعني إذا كان هو يتكلم على أحمد بن كامل ويقول إنه حدث بما ليس عنده في كتابه لماذا يذكر في كتابه ما ذكر كلمة كتابه إلا وأن الحديث عنده لكنه ليس عنده في الكتاب والدليل الخطاب يفهم من هذا الشيء. ايتوب احمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي في تاريخ بغداد هنا نقول المروزي المروزي يعني المروزي نقول أن ننطق هكذا المروزي إذا كان بالزاي وليس بالذال وإذا كان بالذال ننطقها المروزي المروزي المروزي المروزي هما ب... هما بلدان مرو الروز ومرو الشهجان فنسبة إلى مرو الروز مروزي ونسبة الى مرّ والشاهجان المرّودي. أحضرنا البرقاني وحدثني محمد بن العباس أبو عمر الخزندار. دارنا على ماكره. هذه من الألقاب التي ظهر عند المماليك والأشراف لما جاؤوا يبدو أنها القابلة. طبعاً هي اللقب متصل بالمهمة يبدو أنه مثل الحاجب أو نحن الثلاث أخي زندار، حدثنا أبو الفضل مرو الشاهجان الشاهجان حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي وأثنى عليه أبو عمر جدا حدثني المروضي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج سألت أبا عبد الله وهو أحمد بن حمبل عن أبي حنيفة وعمر بن عبيد قال أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمر بن عبيد لأن له أصحاب قال الأستاذ المرودي هو صاحب الدعوة إلى أن المقام المحمود هو إقاعد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش في جنبه تعالى تعالى الله عما يقول المجسمة علواً كبيراً فيا سبحان الله متى كان أحمد يقول إن عمرو بن عو... عمرو بن عبيد لا أصحاب له وقد امتلأت البصرة وبغداده بأصحابه وأصحاب أصحابه وهلما جره وأصحابي أصحابه وأصحابي أصحابه مجرورة عطف عن المجرور بأصحابه وأصحاب أصحابه بأصحابه وأصحاب أصحابه وهل مجر حتى أوقع أحمد في تلك المحنة وكان أحمد يترحم على أبي حنيفة ويتمي عليه كما سبق من الخطير أقول قد أفرطت للإعتقابيات قسما من هذا الكتاب المقام المحمود والمقام والمقام المحمود قد اختلف السلف في تفسيره قد اختلف السلف في تفسيره وروى ابن جرير في تفسيره عن مجاهد قال يجلسه معه على عرشه ثم قال ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشي قول غير متبوع متبوع صحته لا من جهه قدر ولا نظر واطال في ذلك واطال وقد أعطى الله رسوله في ليلة الإسراء ما أعطى وقال له وللآخرة خير لك من الأولى ولم ولم يرد ولم يرد, يرد أحمد أن عمرو بن عبيد لا أصحاب له البتة وإنما أراد أنه ليس له في ليس له أصحاب في مثل غلوه جادين في نشر شرهم كان عمرو غاليا جدا كما أشرت إليه في الإعتقابيات ولا أعرف أحدا ممن لقيه وتأثر بكلامه كان غاليا مثله، ولا أعرف أن عمرو بن عبيد تكلم إلا في القبر والوعيد والمعتزلة الذين ينتسبون إليه لم يوافقوه في غلوه ولكنهم تابعوا جهما في متائل لم يتكلم فيها عمرو، والذين دعوا إلى المحنه كبشر المريسي وابن أبي دؤاد معروفون بأنهم من أصحاب أبي حنيفة واشتهروا بأنهم جهنية ومسألة القول بخلق القرآن ليست من مسائل عمر بن عبيد بل هي من مسائل جهن نعم إن المعتزلة المنتسبين إلى عمر بن عبيد لإتباعهم له، لاتباع. لاتباعهم له في الجملة، وافقوا جهما فيها، ولعل من يقول إن من دعات النحنة، إن دعات، ولعل من يقول إن دعات النحنة معتزلة، اضطر اضطر اغتر بمواصقتهم معتزلة في تلك القضية وقضايا أخرى تتفرع عن قول جه، والصواب أيوم ينظر في قولهم في القدر والوعيد. فإن كانوا لا يوافقون المعتزلة المعتزلة فيها فيهما وهذا هو الظاهر فهم جهمية ولا ينذر أن يسمو معتزلة وقد كان لهم من إعلان ضلالتهم والدعوة إليها إلى أن جرى ما جرى ما لن يكون المنتسبين إلى عمر بن عبيد ما يقاربه كانوا ينتسبون وكانوا, يمتسبون وكانوا يمتسبون وكانوا ينسبون جهنيتهم إلى أبي حنيفة وفي, رواي وفي روايات غيرهم عنه افتراب فقد روى الخطيب من طريق المروذي المروذي المروذي عن أحمد أنه لم يثبت عنده أن أبا حنيفة قال إن القرآن مخلوق فكأنه قوي عنده عدم الثبوت فترحم إن صح ما رواه الخطيب وقوي عنده الثبوت مرة فشدد والله أعلم وعلى كل حال فصدق المرهوب وأمانته وقضله كلمة فاق قبل الأستاذ كما يعلم كما من, ترج من ترجمتي في تاريخ بغداد وغيره طيب هذا كله بطبيعة الحال بسبب هذه العبارة التي جاءت عن الإمام أحمد لأن الإمام أحمد وازن بين الضرر الذي, الذي بسبب أبي حنيفة والضرر الذي بسبب عمرو بن عبيد، ولا يلزم من هذا أن يكون آآ أن تكون بدعة عمرو بن عبيد، آآ مثلا أخذ من ما جاء من انتقاد على أبي حنيفة في حد ذاته، ولكن هو يقول الأثر، وهذا صحيح يعني من نظر في الواقع وجد أن أثر أبي حنيفة أبعد من أثر عمرو بن عبيد. نحن نتكلم على الأثر من حيث هو بما فيه من سلبيات وإيجابيات، خاصة فيما يتعلق بابي حنيفة، يعني ما أقصد يعني لا يظن مثلا أننا نقول أن أبي حنيفة مذموم في كل أحواله لا ولكن المسائل التي انتقدت عليه رحمة الله تعالى عليه فعمر بن عبيد وإن كان له أصحاب تبعوه لكن لم يكونوا بتلك الكثرة ولم يكن لهم ذلك الرواج ولم يكن لهم أي أيضا آثار تتعدى ففعلا الذين تبنوا فتنة خلق القرآن هم كانوا حلفية مثل بشر النبيسي وابن أبي دوآد وأنثال هؤلاء كانوا حلفية فإن كان هناك تأثر منهم بعمر بن عبي فقد تأثروا بأبي حنيفة أكثر وانتسبوا إليه فهذا يدل على أن فعلا الأثر الذي أحدث لأبي حنيفة كان أشد من الأثر الذي أحدثه عمر بن عبيد هذا على العموم يعني من جهة الأدفاع وقوتهم بل إن الدولة تبنتهم الدولة العباسية في ذلك الوقت هي التي تبنتهم ما تبنت مثلا عمر بن عبيد عمر بن عبيد كان في وقت أبي جعفر المنصور كان يدخل على أبي جعفر وما حصل مثلا من أبي جعفر تبني لعمر بن عبيد والأخذ بآرائه وما إلى ذلك ما حصل شيء من هذا لكن هذا حصل بالنسبة لهؤلاء الحنفية الذين قادوا الفتنة المعروفة التي لا يفقى علينا أنظها فعلى كل حال كلام الإمام أحمد صحيح وهذا نجد أيضاً في الواقع فربما كان هناك شيء من المؤاخذة على بعض العبارات التي تطلق في مسألة المع، ولا ينزل من ذلك أن يكون في ذلك تجريم لكل قضية بما يتناسب مع قوية الأخرى. لا وإنما المقصود الأثر الذي يتعدى يعني على سبيل المثال إذا جئنا لكلام شيخ الإسلام بمتين رحمه الله عن النصلية وأنهم أشد على الأمة من اليهود والنصارى أليس هذا صحيحا؟ يعني لأجل فأغدكم في الأمة ما إلى لكن بعض الناس يعني يمكن يستنكر يقول يعني هذا ولا وناس يعني داخلين في الدائرة الإسلامية كيف يعني ينظر إليهم بتلك النظر؟ نقول نظر إلى الأثر وحتى في الحقيقة ما نظر إلى المتحدة لكن يجد أنها يعني ضلغت من الكفر حدا لا يطلق يمكن يربو على كفر اليهود والنصارى ولكن يبدو أن مقصود شيخ إسلام بدرجة الأولى أثرهم على الأمة ونحن نقول أيضا من هو أخف من النصيرية كالـ 12 نقول إن ضررهم فعلا على الأمة أشد من ضرر اليهود والنصارى وهكذا من مثل هذه الطارقة التي يكون لها أثر بالة يعني يمكن يكون ضررهم أشد على الأمة من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى كفرهم مثلا لا يختلف فيه وأمره معروف وواضح وبين والناس ونسيحذرونهم لكن هؤلاء قد يدخلون على الناس بسرعة الإسلام مثل ما هو حاصل الآن من الأثنى عشرية شيعوا يعني في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا أمم شتى لماذا؟ لأنهم يعطون الناس من طريق تعظيم أهل البيت ومحبة أهل البيت وهذا خاصة من البلاد التي تأثرت في يمكن تكون مرتع خاص لمثل هذه الأفلاق فلا شك أن هؤلاء بررهم على الأمم من نبرر اليهود والنصارى النصارى يعملون جاهدين وعندهم من الالأموال والامكانيات شيء الكثير لكن ما استطاعوا أن ينصروا إلا الفقراء من المسلمين استغلال لحاجاتهم ومع ذلك فالفقير هذا بمجرد ما تأتي يعني فرصة يتركهم يترك التنصه بالمرة ولذلك اعترفوا بفشلهم في هذا المضمار في هذا المضمار يعني زويمر حينما يقول يعني إن تنصر المسلمين شرف لا يستحقونه يعني أنا أقول إن هذا مثل الثعلب الذي يعني نظر إلى العنب وقال حامض يعني يعني شجرة لأنه ما استطاع أن يأخذها فهكذا أيضا ما استطاع أن ينصب. لكن ماذا قال؟ قال لكن اعملوا على إخراجه من العنب بس يقف يعني مثلا ابن الكأس يعني كاس الخمر والغانية وهم الباجرات وما إلى ذلك يقول بهذا يعني أو هذان يفعلاني في أمة محمد الأتائيين نعم هؤلاء يعني فشلوا في تصديم معتقداتهم للأمة الإسلامية لكن بالنسبة للراقضة بالتقيقة ضررهم واضح وضيين بلا شك نعم إحمد الله حسنا معلم المامل من فضي سعى كون أبي جؤال والشيخ الجهنية أسمهم أعتذي لك ثلاثي أصفر هذا ليس في الغواضع هذا هو مهم أعتذي لك وكيف يمكن الاعتذار هل سابق لهذا؟ يعني كلام الشيخ عبد الرحمن المعني السؤال أحد الأخوة يسأل عن أن الشيخ المعلني ينفي عن بشير المذيسي بن أبي دوآد أن يكونوا معتزلة ولكن يقول إنهم جهنية طبعا السبب أنهم تبنوا فتنة خلق القرآن وهذه ما قال بها عمرو بن عبيد ولا واصل بن عطاء إنما قال بها جهن فهؤلاء المعتزلة الذين في وقت الإمام أحمد وحصل منهم ما حصل من الفتنة هم جمعوا سوأتهم يعني جمعوا الاعتزال مع التجهم، فزادوا على ما عند عمرو بن عبيد وواصلوا بالعطاء فالكلام تعرفون أنه قد يطلق أحيانًا سيُراد به دائرة معينة على سبيل المثال، إذا جينا مثلاً نقول أهل السنة والرواة، آه، فأهل السنة هنا يدخل فيه من، نعم يدخل فيهم الأشاعرة وما إلى ذلك. لأننا أخذ السنة بمفهومة الوازع في مقابل الرواقب لكن لو جينا نتحدث في مسائل الصفات على سبيل المثال وقلنا أهل السنة بنقصد بهم أهل السنة بدائرةهم الخاصة بلا شك وهكذا أيضا بالنسبة لهؤلاء هم معتزلة بناء على أن أصولهم في الأصل هي أصولهم معتزلة ولكنهم أضابوا على هذه الأصول أشياء من حد و بالإضافة أيضا لمدرسة أهل الرئيب لأنهم مثل ما قلنا أحدثية فهم جمعوا هذه الأمور كلها فيعني <تصفيق> في كلامه صحيح من جهة لكن لا يعني أنهم لا يقال عنهم أنهم معتزلة بل هم معتزلة يعني وعرفوا بأنهم معتزلة وأنهم هم الذين قالوا الفتنة والفتنة تنسب بأنهم معتزلة ما نصبت بالدرجة الأولى للجميع وإن نسبت نصبت أنهم معتزلة بلا شك إنما أخذ من تكسير الجميع نقول ما ينصف لهؤلاء لا, لا ينصف يعني كلامنا في التكثير الجهنية ينصف أيضا لهؤلاء الذين قالوا بفتنة خلق القرآن وإن كان يقر عنهم إنهم معتزلات ولذلك تجد عبارات الإمام أحمد فيهم تدر على أنه يصفهم بأنهم جهنية ما قال إنهم معتزلات أعلم هل يكفر رب العديد يؤال بعين يقر عنه أنهم كافر الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقال عن النبي أبي الزؤاد أنه كافر لأنه الحق وأعرض عنه شيف... ده شيف... واش... عن ما وجدت يعني أنت ما جيت في الدرس الذي بعده الله عباد الله تعليق تعليقي على وظائف واجد المجموعة وطبعا نبحث فتعليفه ما جيتت هو اللي عندي هو اللي في وظائف واجد المجموعة لما لما وجدنا لما وجدنا سبقنا الضوء لا يكون عبد الله يعني, يعني يقال أن عبد الله لم يفعل يعني يقول يعني، طيب أنت ماي على الغبار وش كنت كمل شيء زيادة؟ مسلك مقال مطلوب. أي صحيح يعني كلام في المقام المحمود وهو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم أرش أنا أرش حقيقة أن هذه المسألة حساسة جدا لماذا؟ لأن هذه السنة وعلى رأس الإمام أحمد إنكاروا على المعتزلة إنكارهم هذه المسألة وهي مسألة الإقعاد على الأرض وصارت يعني مسألة ولا وبراء ومن لا يقول بالإقعاد يمكن أن يوصف بأنه جهمي أو معتزلي ما هي العمده أو ما هو الدليل؟ على هذه القضية الحقيقة أن الدليل أثر عن مجاهد رحمه الله هو فسر المقام محمود بأن أقعد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح ومجاهد نعرف أنه تابعي فلا هو بقول صحابي تضرع أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعتمد عليه في إثاث عقيدة في هذه الصفة والإنكار على من لم يقل هذا؟ ووصف بأنه معتزل أو جهم أنا الذي ظهرني في هذا بالإضافة إلى أنه لم يثبت عن مجاهد لأنه مدويت ليت ابن أبي سليم عن مجاهد فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة ينظر فيها أولا من حي التبوط إلى أن مجاهد مجاهد رحمه الله عرض القرآن على ابن عباس وأظنه مرات أيضا فتفسيره عن ابن عباس هو أحسن التفسير فكانوا ينظرون إلى أن هذا لابد أن يكون أخذه مجاهد عن ابن عباس وابن عباس هو ترجمان القرآن وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أما رواية ليه ابن أبي سليم عن مجاهد فهم يحتملونها يعني في التفسير و. فيها في الحقيقة ما فيها وفي النفس من قبولها ما فيها يعني ليس من أبي سليم معروف بالضعب عند أهل العلم فلماذا تسمحوا في هذا في أولا أنه لم يصرح فيه بذكر ابن عباس ولكن يعني لو قلنا غلبة ظن أن يكون أخله عن ابن عباس لكن هذا لا يعد دليلا كافيا في إثبات هذا عن ابن عباس في الإضافة إلى عدم ثبوته عن مجاهد أقول الذي ظهر لي في هذا أن إنكار الإمام أحمد ومن معه من أهل السنة كان إنكارا منهجيا لا علاقة له بالثبوت ولاحظوا دقة العبارة التي قالها المعلمي سمعي بشرف على قراءتها لأنها دقيقة لكن بعد أن نفهم هذه الجزئية التي أقولها وهي أن إنكار المعتزلة لم يكن مبنيا على عدم الثبوت. ما قالوا هذا ما ثبت عن مجاهد أو حتى لو ثبت عن مجاهد فمجاهد تابعي فمن هو ومثل ما قال بعضهم فهم رجال ونحن رجال أه؟ لا ما قالوا هذا أبدا هم أنكروا بالمرة يعني إنكار عقلي لماذا لأن عقولهم ترطب يعني لو كان هذا ثابتا بأحاديث متواثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لردوه أيضا ها لماذا؟ لأن المنهج هو منهج لا, تغير... لا يتغير عندهم إذن إنكار الإمام أحمد وغيره على المعتزلة إنكار منهجي. فكأنهم يقولون إن هذا جائز وليس هناك ما يدفعه فلو أن المعتزلة قالوا يعني دعوننا فرضا لهم قالوا هذا ما تبت ولو تبت لقلنا به هل سيذكر عليهم الإمام أحمد لا أقول لا لن ينكفلهم لأن هذا هو المنهج الصحيح ولكنهم رفضوه عقلا ورفضوه بناء على منهج انتهجوه فهذا الذي جاء بسببه إنكار الإمام أحمد ومن معه من أهل السلمات وإذا قلت لكم انظروا لدقة العبارة لو أعدني النظر فيها عبارة المعلمي وهو ينقلها من يقول نعم كلام ابن جرير ماذا قال ابن جرير؟ قال ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه طول غير مدهوء صحته لا من جهة خبر ولا نظر ها طيب مسألة الصحة يعني يدخل أو تدخل فيما قلته يعني المسألة عن مجاهد فقط فيمكن أن يكون مجاهد أخذ هذا عن ابن عباس يعني من يرى هذا الرأي يمكن أنه يرى أن ابن مجاهد أخذها عن ابن عباس وينبغي أن ينظر في باقي كلام ابن جرير، يعني هل هنا قال غير مدفوع صحة لا من جهة خبر يعني هل أورد مثلا أشياء يمكن أن يعتذر عنه بها بأنه يرى أنها صحيحة لا ندري بقية كلامه ممكن نشوفه عبر الجهاز على كل حال لكن الذي يهمنا قوله ولا نظر هذا هو الذي اعتمد عليه أهل السنة أنه غير مدفوع من جهات النظر لماذا؟ لأن القول بالإقعاد على العرش الكلام فيه مثل إثبات استواء الله جل على عرشه فالمنزع العقلي عندهم أنهم ينفون أيضاً الاستواء لماذا؟ لأنهم يقولون أنه يترتب عليها أن يكون الله محدود. آه؟ والله لا يحده مكان. هكذا يكون فيقول أنت إذا قلت إن الله جل وعلا استوى على العرش يعني طعاد على العرش. فقد جعلت الله جل وعلا محدودا وكأن الله محتاج إلى العرش. لأن الذي يقعد على شيء فهو محتاج إليه. والله جل وعلا ليس محتاجا لأحد. هذه سفسطكم وهذه. نظرتهم فهذا مرفوض عند أهل السنة لأنه إطحام العقل في أمور لا يذيكها فهو يتركب عليه أيضا رد النصوص الشرعية التي جاءت بهذا وهي مثل آيات الاستواء الواضحة والبينة وآيات العلو كلها تحدث عن هذا فالمهم أن من يرفض إقعال النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لا شك حتما أنه لاحظ يرفضها عقلا فلا شك أنه يرفض أيضاً استواء الله جل وعلا على العرش لماذا؟ لأن المزع واحد. لن يفرق بين هذا وهذا. فهذا الذي جعل أهل السنة يعني يعتقدون أن هذا جائز من جهة النظر. يعني ما نثبت أن الله جل وعلا استوى على عرشه، فمن الذي يمنع أيضاً أن يكون الله جل وعلا أقعد نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش؟ من ماذا؟ ليس هناك ما يمنع. هذا من جهة النظر. أما من جهة الخبر مثل ما قلت أنا لا أعرف أن الخبر ورد إلا من طريق مجهد. يدعونا يعني الآن معليش نأخذ شوي من الوقت وننظر فيه. هذا كلام بن جرير القدري يقول فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بأحالة ذلك يعني استدل هو بالعكس طيب فأما من جهة النظر فإن جميع من ينتحي الإسلام إن اختلقوا في معنى ذلك على أوجه ثلاثة فقالت فقة منهم الله عز وجل بائن من خلقه كان قبل خلق الأشياء ثم خلق الأشياء فلا يمعي ماسها وهو كما لم يزل غير أن الأشياء التي خلقها إذا لم يكن هو لها مماسا وجب أن يكون لها مباينا إذ لا تعالى للأشياء إلا وهو ماس للأجسام أو مباين لها قالوا فإذا كان ذلك كذلك وكان الله عز وجل فاعل الأشياء ولم يجز في قولهم إنه يوصف بأنه مماس للأشياء وجب بزعمهم أنه لها مباين فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه أو على الأرض إذ كان من قولهم إن بيناته من عرشه يعني كانوا يقولون إنه ليس قاعدا على العرش فسواء أقعد محمدا صلى عليه وسلم على العرش أو أقعده في مكان آخر فهذا يعني ما فيه مشكلة لكن ليس الإشكال عند هؤلاء وإن كان هؤلاء قلوا غلط وقالت طبعا كلام بقية لكن هذا أو الكلام بقية لكن هذه خلاصته وقالت فرقة أخرى كان الله تعالى بكره قبل خلق الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يبينه ثم خلق الأشياء فأقامها بقدرته وهو كما لم يزل قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يباينه فعلى قول هؤلاء أيضا سواء أقعد محمد صلى الله عليه وسلم على العرش أو على أرضه إذ كان سواء على قولهم عرشه وأرضه في أنه لا مماس ولا مباينة لهذا يعني كأنه نفس السابق الله تعالى على كل حال كان بودنا أن يبين بن جليل الطبري وين جاء الخبر صحيحا الخط والله انه هوه له هوك هذا هوه يكون دولتشي ديت مقام لا هو نفس الموضوع يعني يعني هو جاء بحديث الزغري عن عبد الرحمن بن كعبة بن عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس في يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل فيكسوني ربي عز وجل حلة انتغرات ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذاك المقام المحمود والحديث هذا يعني معروف حديث الشفاعة ثم قال وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا لما ذكرنا من روايك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فإن قاله مجاهد من إن, أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على عرفه يبدو أنه سبق من جبل كذا صحيح نعم قال وقال آخرون بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله نبيه أن يبعثه إياه هو أن يقاعده معه على عرشه ذكر من قال ذلك حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على عرشه قال وأولى قولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا وقيع عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يباتك ربك مقام محمودة سئل عنها قال هي الشفاعة واخر يريد أن أشعر فواضح ابن جرير الطبري الآن أنه إيش؟ يرجح, يرجح خلاف ما قاله مجاهد يعني قال وإن كان ما قاله مجاهد غير مدفوع ما نقول يعني أنه غير صحيح البداية هو جائز من حيث النظر لكن في قوله من حيث من جهة الخبر يعني ما دلل عليه إلا بقوله وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين ولا عن التابعين لإحالة ذلك إذا ما أحد منهم قال هذا محال فهل النفي الآن دليل على الإثبات؟ هذه يعني من المسائل التي يذكرها الأرسليون يعني في ليس إثباثا أنت هنا تنفيقا هذا ليس إثباث للدهيد وهذا يقول هو ثابت عن مجاهد فيقول ولا بيهيد ما ينفي لا هو حتى ما جار عن ثابت عن مجاهد له يقول ما ما جار عن أحد من الصحابة ولا من التابعين انكر ذلك فما دام أنهم ما انكروا إذا ما نقول إنه غير باب هذا واضح أنه يعني عليه ما عليه يا كريات لأبن أبي حرارة كبسية ما قالوا لا هذا ابن يمكن يمكن لكن يعني إذا كان هناك مثلاً تأكد أن أحد يعني ذبح المسألة أو اختلف عليها أو أورد الأقوال أي أنها ما يدل بالفعل أنا أنها صحيفة قاسم تدنسه هذا بلا شك أنه يقود يقول يعني أنا بالنسبة لي ابن ابن جيح في سونس السيد المصور ماشي على تصحيح دوائه كامل جاهد وإن كانت بل عن لأنه يعني هو معروف بأنه يدلس وأن كثيرا من هذا التفسير الذي جاء عن مجاهد قالوا أنه لم نسمعه من مجاهد لكن لما نظرنا وإذا بالواسطة بينه وبين مجاهد هي قاسم بن أبي بزة وهذا كلام شيخ السلام بن تينية أيضا أثناء عليه انتدع رواية بن أبي الدناجي أم مجاهد وقال إنها من أحسن الريايات في التفسير فإذا لك نصحح لن أبي دوانه ثبت أن ليت بن أبي سليم يحدث من صحيفة وهي صحيفة القاسم بن أبي بزة فلا شك أن هذا يدفع ما يمكن أن يخاف من من حفظ ليد المبشرين. لكن وين الإثبات بس؟ عندك عندنا شيء مميز. طيب نطلع العام في الشرح الممتع كم رقم السفارة؟ لا هذا هذا السلفان مئة ثلثا مئة مئة مئة مئة ثلثا مئة ثلثا أو ما أظنه من حين عندك صفحة 119 طيب القراءة في الشرح الممتع في صفحة 119 هذا من طبعة ابن الجوزي وأما طبعة العبيكان ففي صفحة 136 الحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اره لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين جرح نفسه يا رحمة الله حمين أما بعده قال المات فيما يفرهوا في الاستنجاء قال وقوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستقبال النيرين قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقوله في شق يعني يقره ضوله في شق والشق هو الفحة في الأرض وهو البحر للهوام والدواب وظاهر كلامهم أنه ولو كان الشق معلوم السبب فما لو كان في الأرض قيعانا هذا هذا القائفة العادة أنه يتشقق قوله ونحوه مثل بعضهم بثمن البالوع وهي مجتمع الماء وهي مجتمع الماء غير نظيف وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء والكراهة تزول بالحاجة فأل لم يجد إلا هذا المكان فأل يجد إلا هذا المكان المكان المتشقق والدليل على الكراهة أولا حديث قتادة عن عبد الله سرجس أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قيل فما بال الجحر قال يقال إنها مساكن الجن وهذا الحديث من العلماء من صححه ومن من ضاعفه وأقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به ثانيا ومن التعليل أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه أو يخرج, أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من الرشاش البول وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج في سعد بن عبادة رضي الله عنه باله في جحر بالشام وما انفرغ من بوله حتى استلقى ميتا فسامع هاتفا يهتف في المجينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرج في سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده أحسن الله طيب سئمت كلام كلا. قال الله أن هكذا ذكر المؤرخون والله علمنا بصحة هذه القصة ولكن يكفي ما ذكرنا من الدليل والتعليل ومع هذا لو لم يجد إلا هذا المكان ولكن ومع هذا لولا لم يجد إلا هذا المكان المتشقق كان دوله فيه جائزة طيب بعد الحمد لله صلاة السلام على رسول الله أولا نحن نعرف أن مسائل الأحكام لابد من الاعتماد فيها على دليل صحيح سالم من العلة وإذا كان هناك دليل مختلف في صحته فإنه يمكن أن يسلك فيه مثلا مسلك الاحتياط فما هو الدليل على كراهة البول في الشهر؟ الدليل هو هذا الحديث الذي يرويه قتاب عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ورواية قتادة عن عبد بن سرجس مختلف فيها فمن العلماء من يثبتها وهم العلماء الذين حقيق عليهم الاعتماد يعني كثير منهم من اعتمد على قولك كعلي بن مديني وانا غيبي ومن العلماء من ينفي أن يكون قتادة سمع من عبد الله بن سرجس ويفدو أن الإمام أحمد ممن يرى هذا الظاهر، فعلى كل حال، إن ثبت فلا شك أن الدليل مقدم، وإلا لم يثبت، فإنه من حيث المصلحة كما ذكر في التعليل، المصلحة تقتضي، فالذي يقول في الخلاء في شق قد يكون ذلك الشق مأوى هوى، إما أفاعي. أو عقارب أو غير ذلك فإما أن تؤذيه مباشرة بلدغ ونحوه ولأنه إذا راق عليها الماء فستخرج فزع فربما أذته وربما خرج عليه شيء ليس من طبعه الإيذاء ولكن قد يرعبه فيصاب في أقله أيضا دعونا نفترض أنه بال في شق فيه من هذه الزواحف التي لا تلدر مثلا ضب أو ما إلى ذلك أو أي شيء من هذه الزواحف أو حتى غير الزواحف لو افترضنا مثلا أن أرنب كان دخل في هذا الجحل فلما أحس بالماء ظنه مثلا مطر أو شيء من هذا ففزع مجرد خروجه على الإنسان لا شك أنه سيرعبه برضى ما يصاب في عقله لهذا السبب فما الذي يلجئه إلى البول في الشق ليس هناك ما يدعوه إليه فالمصلحة تقتضي أن يبتعد عن هذه الشقوق ولكن نجد أن في كلام الفقهاء شيء من التعميم الذي فيه يقع في الحرج وهو أن هذا الشق يمكن أيضا أن يكون شقا بسبب انفطار الأرض يعني ليس جحرا ها وربما بناء على هذا الكلام أنه يدخل فيه أيضا هذه المراحيظ التي في دورات المياه لأنها عبارة عن شقوق يعني لو أخذنا بمفهوم الشقية عبارة عن فتحة تذهب معها المياه فهل يقال هذا الكلام؟ نقول لا نحن نلتزم بالشيء الذي تدل عليه اللغة وأيضا الذي يدل عليه النظر يعني وهي أن هذه الشقوق التي في الغالب أن يكون فيها بعض هذه الحيوانات أو الزواحف المهم الكائنات الحية فهذه هي الشقوق التي ينبغي أن يتقي المرء البول فيها أما القصة التي ذكرت عن سعد بن أبادة فهي لم تثبت كما ترون في التغريج يعني ما دام أنها ليست ثابتة ثم حتى لو كانت ثابتة هل هذا بسبب أنه بالا في الشق؟ يعني الحكايات التي تحكى في أوساط العامة أن الجن الذين يتلبسون بالإنسان يتلبسون به بسبب أنه هذاهم بطريقة مثل إراقة الماء الحار أو الضرب في الأرض بطريقة معينة فقد يكون مثلاً بال في مكان سواء كان في شق أو حتى في غير شق وذلك المكان من مأواهم فكل هذا يعني مما يمكن أن يكون والله تعالى أهلاً على كل حال ليس هناك من ضرر على الإنسان أن يبتعد عن هذه الشكوك الله والله اعلم هو ما كل شيء هو يشترين بالعوان كانت جاتني حساب بس نكمل المقطع الجاي واسلقكم ان شاء الله لان عم شيء الله العوان يقول لا يراقب الناس حاول ولا ودبقهوى الحمام لا حتى مطرقة حتى في الأرض يعني يقول حتى في الشميم فهل هناك تجريب وهل يعمل بهذا هو ما في تجريب لكن الناس يعتمدون على التجارب والواقع فيقولون فلان أو فلان أراقت الماء فوسيد أو فوسيد وهذا نعم هذه يعني أمور الله أعلم بها يعني هل ندنس بها ولا ننفيها؟ لكن الآن يؤخذ منها تشريع هذا الدفع مثلا أو نأخذ يدخل في نظرة قوية في الأمر. ما نقول إنه يعني تشريع ولكن مسألة التج التجربة هذه يتوسع فيها بعض العلماء كأن القيم ونحوه يعني يقول هذا ثابت التجارو حاول أن يدل عليه التجارو فإذا كانت فعلا هناك يعني وقائع صحيحة. تثبت أن من الناس من أصيد بالمس بسبب إرقته للماء الحارف فالأولى أن يتقيه وفعلاً يعني كل ما يمكن أن يؤذي نحن أيضاً يجب علينا أن لا نؤذي إخواننا من الجن ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن مثلاً نستنجي بأغم أو غوثة لأنها إما طعام الجن أو طعام دواب الجن مقاتلة قال في الله عنك هنا قال قوله هو نس بيمينه يعني يكره لقابل الحاجة في مس بيمينه وهذا يشمل إلى الفرجين لأن فرج, لأن فرج مفرد مضاه ومفرد مضاه يعم والفرج يطلق على القبول والزبر فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من القلائب بيمينه ولا يتنفس في الإناء ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده بحال البول فالجملة وهو يقول حال من فائل يمس وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القيد هل هو مراد بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يقول فقط لأنه ربما تتلوث يده بالبول، وإذا كان لا يقول فإن هذا العضو فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من منه ما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده لنا أو جسره وقال بعض العلماء إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البولي فلنهي عن مسه في غير حال البولي من باب أولى. لأنه في حال البولي ربما يحتاج إلى مسه فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فلنهي في غيرها أولى وكذا الاستزالين له وجه والاحتمالان والدان والأحوط أن يتجلب مسه مطرقا ولكن الجزم بالكراه في إنما هو في حال الظوري بالحديث وفي غير حال الظوري محل اكتمال فإذا لم يكن هناك جان ففي اليد يشرى ضنية عن اليد لمناء وتعليل كراهه أنه من باب اكتران اليمين. طيب هذا حقيقة من هذه من المسائل المهمة فبالنسبة لي مس الفرد باليمين نعرف أن اليمين ينبغي أن تكون مخصصة للأشياء التي فيها تكريم وتكون اليد اليسرى لما سوى ذلك وهذا من محاسن هذه الشريعة فليس الأمر مرتبطاً بالشخص نفسه بل يتعدى إلى غيره فننظر على سبيل المثال لمن يصنعون الأطئمة كالذين يعجنون العجين ونحو ذلك فلا شك أن النفس ستتقدر من هذا الذي يستخدم يسراه في مثل هذا العمل وهذه اليسار تكون يعني من عادتها أن تتلطق بالنجاسة فإذا تصصت اليد اليمنى للأمور التي لا تستقدرها النفوس أو الأمور التي فيها تشريف وتكريم مثل الأخذ والإعطاء والمساطحة ونحو ذلك فهذه فيها تشرف وتدين لو أنك صافحت شخصا بيسرق لاخذ عليك في نفسه لأن هذا يشعر بالإهانة وهكذا فاليمين نعم ينبغي أن تبعد عن مواطن الأذى ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء حديث سلمان أو حديث أبي قتادة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الذكر أو أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول لأن البول مظنة وقع نجاسة أو تنطق اليد اليمين بالنجاسة. بعضهم قال هذا من باب أولى مثل ما سمعنا في الكلام يعني أنه إذا نهي عن في حال الاحتياج إليه فغيره من باب أولى. هذا رأي ولكن من يرى أن استخدام اليد اليمنى في إمساك الذكر في حال البول أنها مظلمة وقع نجاسة على الذكر على اليد بلا شك أن هذا واضح وبين ونحن ينبغي أن نلتزم بالنص أكثر لأن منع الإنسان من استخدام يده اليمنى في يعني ما سوى هذه الحالة قد يكون فيه تشديد لأنه قد يكون محتاجا إلى ذلك مثل إزالة مثلا بعض الالعشياء التي تضره كشعرة مثلا أو ما إلى ذلك فيكون محتاجا إلى استخدام اليمنى وهذا بلا شك لمن كان له يدان يمين وشمال لكن دعونا نفترض أن هناك شخصا أقطع اليد الشمال وليس عنده إلا اليمين لا شك هذا محتاج لاستخدام استخدام اليمين لا نستطيع نقول له إن هذا مكروه في حقك أو يحرم عليك أن تصنع مثل هذا الصميم طيب نلحكم فيما سوى البول <تصفيق> نقول روية عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول والله ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلم ولا مسست ذكر بنيانين. وجد أيضاً عن بعض الصحابة الآخرين أن الواحد منهم يفخر بأنه لم ينس ذكره بنيانين مطلقا يعني ليس في حال البول. لكن هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن على هذا أو هل هذه الأقوال التي وجدت عن بعض الصحابة؟ مع العلم علمني لا أعرف شيئا منها ثابتا، لكن وبالذات أثر عثمان يعني أعرف أنه ليس ثابتا عام، لكن دعونا نفترض أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه افتخر بكونه لم يمس ذكره بيمينه. نقول هذا اجتهاد منه وربما كان من يعني عمد بعض الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، ف. هذه مسألة زائدة عن المقدار الشرعي. المقدار الشرعي لابد أن يكون مستندا إلى دليل. وأمدا من ليس هناك دليل يمنع من هذا؟ فالأصل إذا والله تعالى أعلم. أما كون الإنسان يعني ليس محتاجا إلى استخدام اليد أو لا بلا شك أن يجعل اليد اليمين للأشياء التي فيها شرف والله تعالى أعلم. فيه بقت مسألة استقبال قبله بقائد أو جول، وهي مسألة يمكن يعني يكون فيها شيء من المناقشات يمكن عندكم فنجعلها نشرفها لكم على القراء القادمين بإذن الله لأنها طيب مقطع للقراء. على الله قوله واستنجاؤه واستجماره بها يعني يكره استنجاؤه واستجماره بيمينه. والفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء بيمينه وأما التعليل فهو إكرام اليمين أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسراء مشلولة فإن التراعات تزول وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين نذلو الله لا يجد إلا حجر صغيراً فقال العلماء إن أمكن أن يجعله بين رجليه ويتمسح فعل وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسحه بالشمال هذه مسألة حقيقة مهمة لأن الإنسان محتاج إليها يعني إذا كان يريد أن يستجمر بالحجر هذا الحجر إما أن يكون في الأرض فيمسك فيمس ذكره بيمين بشماله فيستجمر بهذا الحجر فلا بأس في مثل هذه على هذه المسألة منها يعني ليست محل نقاش، لكن لو كان لا يستطيع الوصول إليه، فاحتاج إلى رفع هذا الحجر حتى يستجمل به، فبأي شيء يرفعه؟ إن رفعه بالشمال، فكيف سيمسح؟ هذا غير مستطاع له، فإذن هو محتاج إلى إمساك الحجر بيمينه. أنا أرى أن هذا ليس داخلا في النهج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره في يمنا لكن ما نهى صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل للحجر وإمساك الحجر سيكون بعيدا عن البوت إلا إذا كان هو تسمح أو جاء هذا يعني بالغرض فهذه مسألة يعني إن تعالى نسأل الله فيها هذا فالمقصود أنه إذا احتاج إلى استخدام يعني للمساعدة فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. شكراً أكبر. أي بعض المشايخ يستمتعون أن يعمل إلى آية فيها. مولا ذكر. ثم يقول لنا هذا ذكر ومعضب هذا المنهج هو صحيح. يقول لنا الثاني شكراً الرسالة التي تجدتها لا ما أريد بشكل مغام فيها أكثر من شيء لهذا يعني على كل حال العبرة دائما بالدليل كما قلنا وأيضا فيه مسألة مهمة وهي أن أكثر ما يوقع الناس في البداع أن أخذ بالأمومات والأمومات يعني يتوسع فيها الناس ويستدلون بها بغير مواضحة ولذلك من الأشياء المفيدة في كتاب الاعتصام الشاطبي تحقيق جيد ومهم للغاية في مسألة البدع. فهو طبعا يقسم البدع إلى بدع أصلية وبدع إضافية البدع الأصلية هي البدع التي تديني في, في البدع أو الأهل القدر أو المرجئة أو ذلك من البدع الأصلية لكن البدع الإضافية هي البدع التي يكون لها أصل شرعي ولكنها اكتسبت البدعية بالتخصيص إما زمانا أو مكانا فيأتي النص عام ويأتي من يجعل هذا النص مقيد إما بزمان أو مكان فإذا جئنا على سبيل المثال لقيام الليل قيام الليل فاضل ومندوب وجلت الأدب أنها على فضله واستحبابه. لكن لو أن شخصا قال يستحب قيام الليل ليلة في عيد. طيب لماذا تخصص ليلة في عيد؟ قال لأنه في العادة أن الناس ينشغلون في تلك الليلة بالنوم استعدادا للعيد. فهذا فيه يعني ترك. لهذه الإذاعة واستهانة بها، فنحن يبغى نرغب الناس في القيام ليلة في العيد لأن من عادة الناس الانشغال عن القيام في ليلة في العيد. أقول لكن هذا التخصيص ينقل الحكم من كونه في الأصل مشروعا إلى أن يكون بدعة. لا تخصص ليلة بعينها بقيام دون سائر الليالي، إما أن تطلق وإما أن تترك. هذا بالنسبة للتقصيص زمانا كذلك أيضا التقصيص مكامل مثل ما لو رأى مسجدا مثلا ما يصلى فيه مثلا صلاة الظهر لكونه مثلا ليس حوله سكي فأخذ يندب الناس إلى فضل الصلاة في هذا المسجد في صلاة الظهر يعني زعم من بانه لا يريد المسجد أن يعطى طيب أنت الآن تحت الناس على أمر، آه قد يتحول بغض كان قصد الآن يعني جيداً، لكن فيما بعد سيتحول هذا إلى بقعة يعتقد الناس فيها البركة، يعتقدون فيها القيل، يعتقدون فيها الفضل، وهذا مثل ما هو معروف الآن المساجد السبع حديثة في المدينة، آه كيف يعني تثبت هذا الفضل الذي عند هؤلاء المخرفين؟ لأنها مثل هذا وأمثاله ليس هناك دليل شرعية دل على فضل يعني ما الدليل إلا على فضل مساجد بعينها مثل المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ومسجد كبه يعني في أيضا أحوال معينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه كل يوم سبه نقول حتى مسجد كبه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى لكن المسجد سبه ما الدليل على هذا جعل هذه المساجد لها طبر هذا يجعل هذه البدعة بدعة مكانية من يأتي إلى بعض الأدعيها القرآنية وهي أدعيها مطلقة مثل ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطانا أو نحو ذلك ويقول من دعا بهذا الدعاء لأجل تثبيت الحفظ للعلم ويجعله دواءا مخصوصا لتثبيت الحق للعلم أين الدليل على أن هذا من ادعيه تثبيت الحق ما في دليل فكون هي في دليل عام ثم يذهب باجتهاده ويجعله خاصا بشيء نقول هذا يكسبه صفه البدعيه أيضا وهكذا دواليك يعني في كل التثبيت شو أويس القراني طبعا الحديث الذي في الصحيح مسلم معروف أنه هو الأصب في إثبات شخصية ولكن هنا الناس اختلفوا فيه فمنهم من ينكر أن يكون هناك شخصية اسمها أويس القراني ويعدون الحديث الذي في صحيح مسلم وأنا أرى أن أويس القراني شخصيّة حق فيه موجودة غض النظر عن يعني إثبات الحديث أو إعلاله لكن وجود شخصيّة أويس القرني مذول يعني فيه أدلة أخرى تثبت وجود الشخصية وليس القرني وكأنه أظن من من حضر صفي يبدو أنه قد حضر صفي. إيه لكن إيه لكن عاش بعد ذلك يعني طقي بعدها. ولا أنه لما عمر قال طلب من هذولا يقولون انطلق إلى مكان لا يعرف أحد ماذا ذلك. لا ما على من يسمع. يعني هذا في في وبعدين على ضر ان أن يكون انطلق إلى مكان يمكن أن يكون بعد ذلك يعني عاد وخرج نعم فأما بالنسبة للحديث الذي في صحيح مسلم فلعلك تقصد الكتاب الذي كتبه الدكتور الحميدي هو الحميدي يعني هي كتابة انا أرى أنها مستندة إلى قواعد علمية وهذا اجتهاد من جزاه الله خيرا وأنا حقيقة لا أقول إنه أخطأ في هذا ولكن أقول المسألة محل اجتهاد لأن هذا الحديث يعني يمكن ما الذي دفع الشيخ لبحثه ما حصل من بسادته من غلوب في شخصية ويس القريني وربما استند عليها في أشياء كثيرة فقصده دفاعا عقيدة إن شاء الله في هذا العلويات العموم يعني الحديث عن ما أخرجه البخاري ومن يتكلم فيه يمكن يكون عنده منطلق علمي يعني هو ما رده مثلا الآن كرد معتزلة مثلاً لباغ لبعض دي الله وما إذا لا إثماء بسبب قضية علمية لكراهان قبل في الراوي في الراوي جابر أو أسير بن جابر أو أسير بن جابر بباهة ناس على وانت تطفي اللاب نعم كويس تمام الاصل الشوق اول نسخه عقيد انا انا غيري زي حسن في بحثه من اشارات موجود عند مكتبة ابن الجوزي يعني أنا حققت المجلد الثانية ما هو الأول؟ هو الكتاب الأصل هو عبارة عن رسائل علمية وخذ في جامعة المذقرة <تصفيق> يعني يقسم بين ثلاثة من الطلاب فردت مكتبة ابن جوزي طباعته فاتفقت مع الأول والثالث الأول الدكتور محمد الشكير والثالث دكتور هشام الصيني واختلفوا مع الثاني ما أدل يعني ما أخذت التفاصيل لكن طلب مني صاحب مكتبة ابن الجوزي تحقيق الجزء الثاني فاستغرت يعني أكثر يعني, كنت يعني جهد يكرر يعني ما أرى هذا قال والله يتعدنا معك يعني ما ستبعنا نفر الكتاب بسبب لأخذ القسف الثاني الله أعلم يعني قد يكون له ضرب في الكتاب أو كذا ما أعلم يعني ما ضربه المهم أنني اشتغلت في الكتاب وحقق الجزء الثاني وطلبت كده يعني في مشاركة هؤلاء الثلاثه انا اسال يمكن ترى कांसेप्ट لمساله بعض افضل افضل تحقيق يعني هذه الاصوليه هذه مساله تعد بلايه لله تعالى والله الكثير فعلا هذا من حديث الاذاب حماك الله <سؤال> وما بحملة الشدوان